يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم لا تكونوا كالذين إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 propio واللههُ بِماَا تمن